أيها الإخوة والأخوات نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सुबनल असरो वियाल मिनल मसिरील हरोमि इलिजिली अी बी न हूंलिनोरी असमील बसीर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 وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ أَكْثَرَ فِي الْأَرْضِ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوؤُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا وَلْيَدْخُلِ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيَتَبَيَّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا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 وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُو الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ مُضِلًّا وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَجَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ رَأْيَتَيْنِ فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصل الله تفصيلا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 فَفَسَقُوا فيها فحق عليها القول فدمّرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا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 उल मशीनो इहो रोबी कल म وللakhirah اكبر درجات واكبر تفضيل لا تجعل مع الله اله اخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا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 ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وان تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فقل لهم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 إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاءً كَبِيرًا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 ذَلِكَ مِمَّا أُوحِيَ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَل مَّعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ, فتلقى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا أَفَسَاطَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا انكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القران ليتذكر وما يزيدهم الا نفورا قل لو كان معه الهات كما يقولون اذا لبتغوا الى ذي العرش سبيلا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 وَلَوْ عَلَى ادْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ لَجْوَاءُ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا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 فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَغْفِرُونَ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَتِلْكَ هِيَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنِ ارْتَضَىٰ مِن شَفَاعَةٍ فَهُوَ فِي خِزْيٍ مُبِينٍ वकुल्यूलु अहसन इशू कोन कनल मु रबुकु ईयशिबी वकील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 قرئيات إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه او معذبوها او معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا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 وَمَا جَعَلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوّفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا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 लखनि कंदुट इल कोल कोलध वियाकिन फ इंद जहंदम जज़ुं फ इंद जह जज़ुं जज़ऊं फोर واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الاموال والاولاد وعيدهم وما يعيدهم الشيطان الا غرورات ان عبادي ليس لك عليهم سلطان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 ام امنتم ان يعيدكم فيه تاره اخرى فيرسل عليكم فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا ثم لا تجدون لكم علينا به تبيعا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 اذن اذقنا كضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها واذا اللا يلبثون خلافك الا قليلا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 रबू क न कोली सिदियूं मुर जिदियूं वली वज अली मिलूं कसूं कोनो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 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَنُؤْمِنَ لن لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُعَ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارُ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَنَازِعَةٍ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا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 ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكموا وصما ماؤاهم جهنم كلما خبط زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم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 قَال لَٰلَقَدْ عَلِمْت مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا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 وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَنًا لِّلناسِ عَلَّمْنَاكَ فَيَكُونَ الذِّكْرُ مُنْتَشِرًا ۗ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا ۚ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سَاجِدِينَ ۝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 ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنا ولا تجار بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ويخرون للأذقان يبكون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 لقد قلنا اذا شطط ها اولئك قومنا اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا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 قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر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 وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَرَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بِنَوِّ عَلَيْهِم بُنْيَانَ رَبِّهِمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ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 فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم ولا تستفت فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا, إلا ان شاء الله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 ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان من تنتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابه وخير عنقبا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 وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً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 بِالسَّالِمِ الظَّالِمِينَ بَدَلَا مَا أَشْهَدْتُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عُضَدَا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 ظَنُّوا أَنَّهُم مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا نَصْرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِنَاسٍ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا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 ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا اياتي واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه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 قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا فانطلق حتى اذا لقي يا غلام فقتله قال اقتلته نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا